الرحيم كتاب فصلت اياته ق ر آ ن ا عربيا لقوم يعلمون, كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض أ ك ث ر ه م فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أ ك ن ه مما تدعونا وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعونا اليه وفي آ ذ ا ن ن ا وقر ومن بيننا وبينك حجاب وفي آ ذ ا ن ن ا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا فعمل إ ن عاملون قل إ ن م ا أ ن ا بشر مثلكم يوحى إ ل ي قل إ ن م ا أ ن ا بشر مثلكم يوحى إ ل ي يوحى إلي أ ن م ا إ ل ه ك م إله و اله ح يوحى د إ ي أنما إ ل ك م إله واحد فاستقيمون ي موسوعه ت غ ف ر ي ل ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه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 وقدر فيها أ ق و ا ت ه ا في أ ر ب ع ه أ ي ا م سواء للسائلين ثم استوى ثم استوى إ ل ى السماء وهي دخان ثم استوى الى السماء وهي د خ ا فقال لها و ل ل أ ر ض ائتيا طوعا أ و كرها فقال لها قال تاءتينا ََ طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا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 فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم أ ل ان إذ جاءتهم الرسل م بين أيديهم ومن خلفهم لا ا َ لا تعبدوا َُُْ إ الا َّ الله َّ قالوا َُ لو َْ شاء ََ ربنا ََُّ لانزل َ أ ََْ ملائكه َََِ ة فان ا بما ارسلتم به كافرون فهما عادوا فاستكبروا في الارض بغير الحق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 اولم َْ يروا ََ أ َ ن َّ الله ََّ الذي َِّ خلقهم َََُْ هو ُ اشد َ منهم ُِْْ قوه َُّ ة وكانوا ََُ باياتنا ََِِ يجحدون َََُ ف 茶 ر س ل ن علي ا عليهم ريح を聞 ص ر いる人たちの思い出を聞いてい ف 人たちの思い出を聞いている人たちの思い ريحا صرصرا في أ ي ا م النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في ا ل ح ي ا ة الدنيا ولعذاب ا ل آ خ ر ه اخزى وهم لا ينصرون و أ م ا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى و أ م ا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم أ خ ذ ت ه م ص ع ق ة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ف أ ص ا ع ق ة العذاب الهون بما كانوا يكسبون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 ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم حتى إ ذ ا ما جاءوها شهد, شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون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 وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم وما كنتم تستترون أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا, أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أ ن الله لا يعلم 祖父母は何を言うかわからないけども何を ل うかわからないけども何を言うかわからない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 أ أرداكم, ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فَإِنْ يصبروا فَالنَّارُ لهم فإن يَصْبِرُوا مَثْوًا لَهُمْ وان يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وقيضنا لهم قرنا افزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس ن انهم كانوا خاسرين, إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا ا ل ق ر آ ن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا, شديدا ولنجزينهم اسوء الذي كانوا يعملون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 جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون, جزاءً بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أ ر ن ا اللذين اضلانا من الجن و ا ل إ ن س نجعلهما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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه أ ن لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه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 ومن أ ح س ن قولا ممن دعا إ ل ى الله وعمل صالحا, وعمل صالحا وقال ع م ل صالحا و إنني من المسلمين وعمل صالحا وقال انني ل ل م م س ي وعمل وقال صالحا إ ن من المسلمين ولا تستوي ا ل ح س ن ة ولا ا ل س ي ئ ة ولا تستوي ا ل ح س ن ة ولا السيئه ادفع بالتي هي أ ح س ن فاذا الذي بينك وبينه ع د ا و ة كانه ولي حميم فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذي نصبه و وما يلقاها, إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم انه ل العليم س م ي ع إ هو السميع العليم ومن آ ي ا ت ه الليل والنهار والشمس والقمر ومن آ ي ا ت ه الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله وسجدوا لله الذي خلقهن تسجدوا واسجدوا واسجدوا إن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 فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون, وهم لا يسأمون ومن آ ي ا ت ه انك ترى الارض خاشعه ومن آ ي ا ت ه انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت, فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إ ن الذي أ ح ي ا ه ا لمحيي الموتى إ ن ه على كل شيء قدير, إنه على كل شيء قدير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 م ن شركه الهدى ق ي ا م شركه دعويه غير ر ن ح ي ه ذات مضمون ل ا اجتماعي ش ت م ل و ن ب ر إ ن ه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم و إ ن ه لكتاب عزيز وانه لكتاب عزيز لا يأتيه, الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إ ل ا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو م غ ف ر ة وذو عقاب أ ل ي م إ ن ربك لذو م غ ف ر ة وذو عقاب اليم ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا, ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا, لقالوا لولا ق ا ل ا و ل فصلت آ ي ا ت ه لقالوا لولا فصلت آ ي ا ت ه م اعجمي وعربي قل هو للذين آ م ن و امنوا هدى هو وشفاء قل هو للذين آ هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقرا وهو, وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد أ و ل ئ ك ينادون من مكان بعيد ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه, ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا ك ل م ة سبقت من ربك لقضي بينهم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 من عمل صالحا فلنفسه ومن أ اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلا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 وما تحمل من أ ن ث ى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم أ ي ن شركائي قالوا اذانك ويوم يناديهم أ ي ن ش ر ك ا قالوا ذ ئ ك قالوا اذناك ما منا من شهيد قالوا آذناك م ا منا من شهيد و س ل ع ن ه م م ا ك ا ن و ا ي د ب ل س ي للعلوم ظ ن و ا ا ل ا م م ا م ي ص 私の思い出は何でも分からないことは ا か س ないこ ل は分からない ن とは分からないことは分からないことは分からいことは分からない مسه فيأوس وان مسه الشر فيؤوس قنوط ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مست وَلَا إِنْ أَذَقْنَاهُ ر ح م ة م س و ع ه ا ل ن ا ب ل َ ي َ ق ُ و ل ََ هَذَا ن ّ ل ِ ع ل ََ ي ق ُ و ل َََ ن ّ ه ذ َ ا ل ِ ي و َ م َ ا موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه إن لي و ل م ن س و ع إن د ه النابلسي ح س ف ل ن ئ ن ا ل ل ف ل و ا ب م ا ع م ل و ا س ل ن ن من ذ ذ ي ق ه م ع ا ب غ ل ي ه فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غ ل ي ظ وإذا أ ن ع على الإنسان أعرض بجانبه وإذا أنعمنا م ن الإنسان ونآب جانبه ا وإذا وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا م َ س َّ ه ُ النابلسي ل ل ذ ل و م الاسلاميه ض قل ارايتم إ ن كان من عند الله ثم كفرتم به ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد ثم كفرتم به من أضل سنريهم آ ي ا ت ن ا في الافاق وفي أ ن ف س ه م وفي انفسهم حتى يتبين لهم أ ن ه الحق, وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أ و ل م يكف بربك أ ن ه على كل شيء شهيد الا انهم في م ر ي ة من لقاء ربهم ألا إنهم في